أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألبتنا فيها من كل زوج بهيد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 رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخود كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم باطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.